والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون اذكر أيها النبي ما وقع لفرقتين من المؤمنين من بني سلم وبني حارثة حين ضعفوا وهموا بالرجوع حين رجع المنافقون والله ناصر هؤلاء لتثبيتهم على القتال وصرفهم عما هموا به وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في كل أحوالهم هذه الآية الكريمة تبين لك أن الفشل هو ترك نصرة دين الله تعالى ولذلك تجد كثير من الناس الآن ضيعوا علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرقون بين صحيحه من ضعيفه وهذا من الفشل فربنا يقول اذ همت أي أذكر اذ همت طائفتان منكم وهم منكم هنا من المسلمين وهم بنو سلم بن حارثة أن تفشل هموا بالفشل وهو عدم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والله وليهما انظر من تولى الله سبحانه وتعالى فإن الله يتولاه وينصره في أحرج الأمور فقال والله وليهما وهذه التي جعل جابر بن عبد الله يعني لا يحذر أنها نزلت فيهم وتبين أنهم هموا بالرجوع لأن فيها البشارة أن الله وليهم وعلى الله فليتوكل المؤمنون الإنسان يتوكل على الله تعالى ويؤدي أمر الدين فإن الله ينصره ولما بين ربنا الجراح التي حصلت في معركة وحد ذكرهم ببدر ذكرهم ببدر لأن الإنسان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 فاتقوا الله لعلكم تشكرون نعمه إذا الانسان عليه بتقوى الله لاجل أن يؤدي شكر نعم الله تعالى ثم بين ربنا حل قال للمؤمنين الم يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين اذكر أيها النبي حين قلت للمؤمنين مثبتا لهم في معركة بدر بعدما سمعوا بمدد يأتي للمشركين ألا يكفيكم أن يعينكم الله بثلاثة آلاف من الملائكة منثلين منه سبحانه لتقويتكم في القتال بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين بلى إن ذلك يكفيكم ولكم بشارة بعون آخر من الله ان صبرتم على القتال واتقيتم الله وجاء المدد إلى أعدائكم من ساعتهم مسرعين إليكم إن حصل ذلك فان ربكم سيعينكم بخمسه الاف من الملائكه معلمين انفسهم و بِعَلَامَةٍ بعلامه ظاهره وما جعله الله الا بشرى لَكُمْ لكم قُلُوبُكُمْ قلوبكم به ومن نَصْرُ النصر الا من عند الله العزيز الحكيم وما جعل الله هذا العون وهذا الإمداد بالملائكه إلا خبرا سارا لكم تطمئن قلوبكم به وإلا فإن النصر حقيقة لا يكون بمجرد هذه الأسباب الظاهرة وإنما النصر حقا من عند الله العزيز الذي لا يغالبه أحد الحكيم في تقديره وتشريعه إذن النصر من عند الله وحده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 والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله تجنبوا أخذ الربا زياده مضاعفة على رؤوس أموالكم التي أقرضتمها كما يفعل أهل الجاهليه واتقوا الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه لعلكم تنالون ما تطلبون من خير الدنيا والاخره واتقوا النار التي اعدت للكافرين واجعلوا بينكم وبين النار التي اعدها الله للكافرين به وقايه وذلك بعمل الصالحات وترك المحرمات وايضا بالصبر على المقدورات المؤلمة واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لعلكم تنالون الرحمة في الدنيا والآخرة من فوائد الآيات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 وينقاد لحكمه الذنوب ومنها الربا من أعظم أسباب خدلان العبد ولا سيما في مواطن الشدائد والصعاب مجيء النهي عن الربا بين آيات غزوة أحد ليشعر بشمول الإسلام في شرائعه وترابطها بحيث يشير إلى بعضها في وسط الحديث عن بعض إذا الإسلام شامل والإسلام عقيدة وشريعة وان الله سبحانه وتعالى اراد من الناس ان يدخلوا في الاسلام كافة اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك يا ارحم الراحمين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين